هُنَاءَ ٱللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ هُنَاءَ ٱللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَطَّ مِنَ في مكان شحيق ومن يشرف بالله فكأنما غضر من الشمال فتخفظه خير أو تهيير إذيه في